فأما من أُوتِي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابه سرا، وينقلب إلى أهله مسرى. وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ الظَّهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُورَى ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا قسِمُ بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبُن طبقا عطق فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون